بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفرق وأيث الناس يدخلون في دين الله فستان جميل فرنسي عام بيجوان